موسوعه النابلسي ر للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك إياك نعبد ن س ت ع ي ن إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك أخرجت أ ت للناس م ر و ن ب ا ل م ع ر و ف وتنهون ع ن ا ل م ن ك ر وتؤمنون ب ا ل ل ولو آمن أهل ل ه آمن ا ا ك ت ب ل ك ا ن خ ي ر ل ه م منهم ا ل م ؤ م ن و ن و أ ك ث ر ه م الاسلاميه ف و ن ن ي 「なぜならば」 お。<音楽> و ي م و ن ب ا ل م ع ر و ف وينهون ع ن النابلسي م ك ل ل ع ن في ا ل خ ي ر ا ت و أ و ل ا م ي ه كبتل ريح فيها صب أ ص ا ب ت حوت ق و م